وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عما آت الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العلم والحكمة والعقل والرشد وغير ذلك من المواهب العظيمة في شمائلهم عليهم الصلاة والسلام وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعطي من ذلك أعظمه وأفضله وخلص الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى قوله وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليها اكتساب تمامها عناية من الله تعالى يعني أن هذه الأخلاق التي جبل عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نجد غيرهم يعني غير الأنبياء من عباد الله الصالحين يعني طبعوا على بعض هذه الخصال ليس كلها وإنما على على بعضها لأن الاكتمال في هذا الباب لم يعطى اكتمال بشري، لم يعطى إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكن ذلك يكون يعني كما يقول الامام القاضي عياذ رحمه الله تعالى يكون بالاكتساب ويكون بتجربة ويكون بالممارسة ويكون بالخبرة إلى غير ذلك بمعنى أن التخلق ياتي دونه الخلق والتعلم ياتي دونه العلم والتصبر ياتي دونه الصبر والتشجع تاتي دونه الشجاعة إلى غير ذلك من من الخصال على خلاف الأنبياء الذين جبلوا على ذلك انبياء عليهم الصلاة والسلام خلقهم الله عز وجل على ذلك وجعلهم في أسماء صوره وأحسن صوره بينما سائر البشر نجد أصولها أو بعض أصولها موجود عند بعض البشر ولكنهم يكتسبون المزيد بالتجربة والاكتساب كما نشهد من خلقه بعض الصبيان قال قديع عياض رحمه الله كما نشاهد من خلقه بعض الصبان على حسن السمت او الشهامه او صدق اللسان او السماحه وكما نجد بعضهم على ضدها اي على الصفات ضد هذه ضد حسن السمت وضد الصدق وضد الشهامه وضد بمعنى ان هذا الأمور هذه الامور تكون باصلا بخلق اصلها في الانسان هذه الجبلة في الإنسان ثم يكتسب المزيد منها ثم يكتسب المزيد منها فبالاكتساب يكمل ناقصها بالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة والمجاهدة والمراد بالرياضه يعني ترويد الترويد النفس على التخلق بهذه الأخلاق لأن النفس كما قال مصير رحمه الله والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه يا النفس قابل للطربية قابل للطرويد قابل للتزكية قابلة للتطهير، ولذلك حمل الله عز وجل الإنسان مسؤولية نفسه في قوله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دسها يعني الذي ألهمها فجورها وتقواها هو الله سبحانه وتعالى بمن الذي فطرها على قابلية الخير وقابلية الشر هو الله سبحانه وتعالى والذي يميل بها نحو الخير أو يميل بها نحو الشر هو الإنسان بالاكتساب إما أن يكون باكتساب الصفات المحمودة فتكون إلى الخير ميالة وإما أن يكون باكتساب الصفات, الصفات غير المحمودة فتكون نفسه ميالة الى الشر ونزاعة إلى الهوى كما جاء في القرآن الكريم إن النفس لأمارة بالسوء وبالرياضة والمجهدة يستجلب معدومها يعني لدرجة يقول قد عيض أن المعدوم يستجلب بالرياضة والمجاهده يعني مجاهده النفس اذن عندما يجاهد نفسه فإنه يستجلب المعدوم بمعنى صفة معدومة عنده لا توجد ولكنه بالرياضة والمجاهدة ومجاهده النفس يكتسب تلك الصفة المعدومة وذلك مشاهد في حياة الناس قد يكون الإنسان على طباع كلها شر وكلها يعني فتنة والعياذ بالله فإذا به ينقلب من شر إلى خير وينقلب من قبح إلى حسن وينقلب من طبائع الشر إلى طبائع الخير وذلك أولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإلهامه ثانيا. بالمجاهدة وبالصبر والتحمل، فليس كل شيء يعني إلا بالتمن وتمان العودة إلى الخير هو مجاهدة النفس وتربيتها. ويعتدل منحرفها يعني بالمجاهدة والتحمل والصبر، يعتدل منحرفها أي منحرف تلك الصفات. وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها. اختلاف هذين الحالين يعني المجاهدة والرياضة من جهة. من اجل اكتساب الخير او من اجل اكتساب الشر يختلف الناس إذا اختلف الناس فيما يريدونه في أنفسهم يعني قد يريدونه أن يحمل الإنسان مسؤولية نفسه في استقامته مسؤولية نفسه في استقامته حتى لا يبرر عوجاجه بأن الله أراد منه ذلك كثير من الناس يقول هذا الكلام لو أراد الله أن يهديني لو أراد الله أن يوفقني لا لكنت كنت اصليت وصمت وفعلت وفعلت في يعني يلقي باللائمة على الله سبحانه وتعالى والله من قوله بريء والله سبحانه وتعالى أنزل اليه الكتاب وبعث اليه الرسل واعطاه عقله وأعطاه يعني المواهب التي تدعوه وسئ كما يقول العلماء اعطاه وسائل المعرفه والذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون نعن تشكر والشكر هو استخدام هذه الوسائل فيما ينفع لا فيما يضر استخدام وسيلة السمع ووسيلة البصر ووسيلة الفؤاد الاتفقه والتعلم والتبصر لكي يشكر الإنسان هذه المواهب ولكي يشكر الإنسان هذه المينا التي من الله عز وجل بها عليها وكل ميسر لما خلق له يقول قد عيد وكل ميسر لما خلق له مقتبسا ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالفي النهاية الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق أقداره وخلق أرزاقه وخلق اجله خلق شقاوته او او او سعادته ثم بعد ذلك ييسر الى ما خلق له ييسر الى ما خلق له بفعل الخير ييسر للخير وبفعل الشر ييسر له الشر فأما من اعطى والتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة من بخيل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة فالأفعال البشر هي التي يعني هي أسباب التي من خلالها تبدو وتتجلى مقادير الله سبحانه وتعالى في في الإنسان ولهذا ما قد اختلف السلف فيها هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة يعني يقول قد الخلف السلف السلف ورضوان الله تعالى عليهم اختلفوا في هذه الأخلاق هل هي جبليه أي جبل على الإنسان وخلق عليها وفطر عليها أم هي مكتسبة بالتجربة ومكتسبة بالممارسة والمكتسبة بالتقليد يعني أنه يقلد العفاضل ليكون فاضلا. ويقلد الأخيار ليكون خيرا ويسير معهم ويعاشرهم من أجل أن يتحلى بأخلاقهم وصفاتهم أو إن ذلك شيء جبل عليه الإنسان فحكي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحسن البصري أن هذه الأمور جبلة وغريزة في العبد والصحيح يقول القدع والصحيح ما أصلناه والصحيح ما أصلناه أن هذه الأخلاق قد يفطر الإنسان ويجبل على, مدى على بعض أصولها ثم يستكمل نقصها بالاكتساب ويقوم انحرافها بالاكتساب ويصل إلى كمالها بالمجاهدة وبالرياضة وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يريد أن يعطي الدليل في هذا الباب قال كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذيب كل الخلال، خلال الجمع خلة وهي الخصلة والصفة فكل الخلال يطبع عليها المؤمن يطبع على خلال الخير ويطبع على بعض خلال الشر ولكنه لا يطبع على الخيانة والكذب يعني هذا الحديث يبين لنا خطورة الخيانة وخطورة الكذب. فهو على غرار قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الممين يزني قال نعم الممين يزني الممين يسرق قال نعم الممين يسرق يعني قد يسرق يعني قد يسرق قد يزني قد يشرب الخمر ولكن لما سئل الممين يكذب قال الممين لا يكذب الممين لا يطبع على الكذب كما لا يطبع على الخيانة فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى على أهل الإيمان أن يكذبوا ونفع على أهل الإيمان أن يخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناسكم وأنتم تعلمون والخيانة هي نقض العهود ونقض العقود لا فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين العباد يا أيها الذين آمنوا أوفوا أوفوا بالعقود فلا بد من الوفاء بهذه العقود وإلا وسم الإنسان بالخيانة الخيانة جريمة كبرى سواء كانت فيما بينك وبين الله أو كانت فيما بينك وبين العباد خيانة الوالدين خيانة الزوجة خيانة الأبناء خيانة الشريك في العمل خيانة الإنسان في الطريق التقيت به وخنته في اضلاله أو في غير ذلك من من الأمور وتعظم خطورتها بعظمة الأمر الذي خان فيه الإنسان نعم اذا كل الخلال يطبع عليها المؤمن قد يصدر من المؤمن المؤمن طبعا يصدر منه الخير كله وقد يصدر منه شيء من الشر ولكنه لا يصدر منه الكذب بتاتا كما لا تصدر منه الخيانة بتاتا ولذلك نجد هرقل لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل, سأل عن هاتين الخصلتين هل كان يكذب هل كان يغدير فقال له أبو سفيان لا يعني لا يكذب ولا يغدير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليغدير وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكذب فقال الهرق ما كان ليزر الكذب على الناس ويكذب على الله ما مغدش يخلي الكذب على الناس ويكذب على الله سبحانه وتعالى يعني الذي يحترز من الكذب أمام الناس بالأحرى أنه يحترز من الكذب أمام الله سبحانه وتعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء والجرأة والجبن يعني الجرأة في الطرف والجبن في طرف آخر غرائز يضعها الله سبحانه وتعالى حيث حيث شاء فعلى الإنسان أن يهذب جرأته ويهذب جبنه ليكون ماذا؟ شنو غيكون؟ يعني لابعدنا من طرف الجرأة ومن طرف وجينا ورجعنا من طرف الجبن فين ننصب؟ ننصب الشجاعة ننصب الشجاعة نعم احسنت الشجاعة إذا رجعنا من طرفه نقيد بين الجرأة وبين الجبن نصبح في موضع الشجاعة في وسط الأمر الذي هو الشجاعة وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة ولكننا نذكر أصولها قل قد نذكر أصول هذه الخلال والخصال ونشير الى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن هذا هو همنا اننا نحقق وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصال وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاخلاق الجميله فقال القديس يرحمه الله الفصل السادس عشر العقل ان يخلص الى خصل من هذه الخصال التي جبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت متوفرة لذيه مسوفرة لذا جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فبدأ بالعقل لأنه رأس الأمر ومناط التكليف يعني فلا يمكن أن نتحدث عن شخص لا عقل له ونصفه بأن له كذا وله كذا له كذا وله كذا فالعقل وأصل هذه الأمور ومحورها وينبوعها الذي منه تنبع وقد سبق أن ذكر القادة عيض رحمه الله تعالى ذكر العقل في الشمائل الداتية التي تتكلم الحواس الرسول صلى الله عليه وسلم سلامة الحواس تكلم عن وفور عقله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه هنا سيتكلم عن مظاهر وفور العقل عما ينتج عن وفرة العقل وفرة العقل ينتج, عن ماذا ينتج عنها ماذا؟ ينتج عنها الخصال الحميدة الخصال الشريفة السياسة الحكيمة التدبير المثقن إلى غير ذلك مما سنراه إن شاء الله سبحانه وتعالى بمعنى آتار العقل تحدث في الخصال الداتية عن وفور عقل النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدث في الخصال المعنويه أي في الأخلاق والمكاريم يتحدث عن اثار العقل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها في العقل الذي منه ينبعث العلم والمعرفه العقل هو المنبع العلم والمعرفة العقل هو هو المصفات مصفات العلم والمعرفه هو الذي يوجه وبه يستطيع الانسان ان يدرك ما وراء الشهاده ان يدرك عالم الغيب نحن الان ادركنا عالم الغيب ولا لا ها ادركناه ادركنا عالم الغيب ادركنا وجوده لم أقول شاهدنا لم نشاهد الغيب ولكن هل أدركنا الغيب؟ أدركناه أدركنا وجود الله سبحانه وتعالى وفي عالم الغيب وأدركنا وجود الملائكة وأدركنا وجود الجنة ووجود النار لا نشك في هذا بمعنى لدرك العقلي والعقل استند في هذا إلى النص الشرعي استند فيها إلى القرآن إلى السنة إلى ما حدث به والسنة عن هذه الأمور الغيبية فامن بها العقل وصدقها وأقام لها البراهين وأقام لها البراهين من خلال الواقع المشاهد من خلال الواقع المشاهد استطاع ان يدرك أن هناك دارا أخرى تنتظرنا وهناك غدا آخر ينتظرنا وهناك حياة أخرى تنتظرنا وهناك نعيم ألذ وأشهى من النعيم الذي نحن فيه ومتعة وأكثر متعة من المتعة التي نجدها ونستلدها في هذه في هذه الدنيا ولذلك كلما كان عقل الإنسان كبيرا وكان إدراكه لهذه الأمور يعني واسعا بقدر ما يزهد في الدنيا ويميل للآخرة فيعيش هنا يعني كضيف أو كعابر سبيل كما قال نبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابره سبيل فإنه يستعد أو يعد العدة لما بعد الموت لعالم الغيب والقائد إلى ذلك كله بعد النص أي بعد الوحي هو العقل هو الذي يستطيع أن يقول لك إن هناك عالما آخر ورأى هذا العالم الذي نحن فيه وهناك مدبرا حكيما يذبر هذا الأمر ويعدنا ليوم آخر ولأرض أخرى ولدار أخرى ولمتعة أخرى ويتفرع من هذا سقوب الرأي يتفرع من كون العقل ينبوع على العلم والمعرفة أن يكون الإنسان ساقب الرأي أن يكون رأيه صائبا أن يكون رأيه سديدا بحيث إذا أشار كانت إشارته صائبة بحيث إذا أرشد كان إرشاده مصيبا وهكذا فيكون ساقب الرأي ويستفيد الناس من رأيه ويستفيد الناس من عقله يكون عقله كمنارة يهتدي بها الضالون يهتدي بها الحيارة يكون عقله كسراج يحمله بين يدي الناس فيمشون وراءه ويقودهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وجودة هذا فهذا لينبوع يستخرج منه جودة الرأي وجودة وهو وهي الإدراك, الادراك السريع والإصابة الإصابة في الأمور عندما يشير يكون مصيبا كما ذكرنا وصدق الظن يرى الشئة فيصدق فيه ظنه فيظنه كذا فيكون ظنه صادقاً يعني يسبق عقله الأحداث فيقول ما جاء فلان إلا لكذا فيكون كما قال أو سيكون من وراء هذا الحدث كذا فيكون سيكون كما قال من جاءت الدراسات المستقبلية دراسة المستقبلية اللي تتكلم عليها الناس هل يجب هذه العقلات من إيش من تجربة فبنوا مستقبلهم على على حاضرهم انطلاقا من الشربة ولكن قائد ذلك كله هو العقل والعقل الذي استطاع أن يبني النتائج على المقدمات فيخلص إلى ما سيكون عليه الأمر في 2020 إلى ولا 2030 فيما يتعلق بنمو الديمغرافي مثلا ولا فيما يتعلق بالأحوال الاجتماعية ولا فيما يتعلق بالأحوال الاقتصادية ولا فيما يتعلق بالتصحر وندرس المياه ولا فيما يتعلق يعني أمور كثيرة جدا استخرجها العقل لكونه ثاقبا لك يعني لكونه نافداً في, نافدا في في المستقبل انطلاقا من تجربته واحتكاكه بالواقع وصدق الظن والنظر للعواقب النظر للعواقب هي أخت صدق الظن إذا كان صادق الظن فانه طبعا سيكون ناظرا للعواقب ويعني يعد لكل مستقبل طبعا كل مستقبل قريب يعد له عدته من اجل أن يمر عليه بسلام فلذلك نجد الذين نجد عندما يقودون سفينه المجتمع فإن فإنهم يقودون سفينه المجتمع إلى شاطئ السلام لماذا لأنهم يتبصرون المستقبل ولا ينظرون الى ولا ينظرون إلى واقع الناس الذين هم الذين هم فيه ولكنهم ينظرون إلى ما سيؤول اليه امر واقعهم والمثال الواضح الجلي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق ومصدق وحديث السفينة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للبشرية كلها ضرب لهم المثل بقوم كانوا على سفينة ونحن فعلا البشرية كلها على سفينة هذه السفينة هي هذه البسيطة هي هذه الأرض التي نعيش عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه استهموا بما يقترعوا دار القرعه فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا مروا على من فوقهم طبعا الذين في اسفل السفينه اذا ارادوا الماء ماذا يفعلون يعني يخرجون الى اعلى السفينه ليأخذوا الماء من البحر وبهذه العمليه يوذون من فوقهم يوذون الذين كانوا كان نصيبهم هو أعلى السفينة فقالوا هنا دابا نشوف الرأي القصير والرأي البعيد الرأي الضعيف والرأي القوي السديد فقالوا لونا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا كل ما توصلوا إليه أنهم لا يريدون إداية الذين كانوا في أعلى السفينة وبالتالي فإنهم يريدون أن يتقبوا السفينة من تحت لياخذ الماء هناك بدون أن يزعج أن يزعج الاخرين هل كان هذا الراي صائبا إلى اين يتجه هذا الراي يتجه إلى خساره الجميع وهذاك الجميع لأنهم كانوا قصيري النظر رايهم ليس ثاقبا نظرهم ليس للعواقب ظنهم ليس صادقا فكانوا فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوه هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا يعني إن تركوهم وما ارادوا بمعنى لو كانوا متساويين في الرأي قالوا نعم خرقوا انتم وخدوا من تحت وحنا خدوا من فوق وشي بس ما كيد شلو غا يقع ستغرق الصفينة ويهلك الجميع ونبي صلى الله عليه وسلم عبروا واحد لعبارة بليغة جدا قال هلكوا جميعا جملة واحدة لان الساكت عن الباطل مساهم فيه او مسهم فيه لكي يسكت على المنكر يرتكب امامه مسهم فيه وبالتالي سيهلك مع الهالكين قال وين اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا نجوا جميعا نجوا الاولى تعودوا على المانعين تعود على اصحاب الراي السديد ولهم الفضل في النجاة ونجوا التانية تعود على من في أسفل السفينه على قصير النظر ولم يكن لهم فضل في النجاة إنما كان الفضل لغيرهم إنما كان الفضل للذين أخذوا على أيديهم بمعنى فما قاموا به تجاههم لصالحهم أيضا فليس قهرا لهم وليس قمعا لهم ولكنه لصالحهم فكذلك القادة العقلاء عندما يأخذون بيد المجتمع إلى شاطئ السلامة فإنه قد تقع بعض الأمور التي يظن أنها تجاوزات أو يظن أنها نوع من القهر أو أنها نوع من التسلط ولكنها في الحقيقة هي نوع من التجميع، تجميع الأمة وتوحيد صفها من أجل أن تصل سالمة معافة فالشاهد عندنا في الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ساقب الدهني ينظروا إلى العواقب فالذين في أعلى السفينة ينظرون إلى ما سينتج عن خرق السفينة والذين أرادوا خرق السفينة فقط ينظرون إلى المياه فقط يريدون الماء ولا يريدون شيئا آخر فكان الذين منعوهم على الحق أكثر منهم يعني يمكننا مثلا أن أكون أنا واحد من, من هذوك اللي في أسفل السفينة وأقول لهؤلاء منعتمون حقنا وأسفل السفينة من نصيبنا ولن أن فعل فيهما نشأ ونحن أحرار في نصيبنا فلماذا منعتمون ولكن هذا المنع كانت له عاقبة يعني عاقبة متلى وعاقبة صحيحة وسريمة بالنسبة للجميع ومصالح نفس كذلك النظر للعواقب ومصالح النفس علش كان مصالح النفس العقل يتحمل مصالح النفس لأن النفس هي نفس وقد ورد في بعض الأخبار وإن كان فيه ضعف الأخبار ضعيفة ولكن نذكرها على سبيل في الناس الله سبحانه وتعالى لما خلق العقل قال له اقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر ولما خلق النفس قال لها أقبيل فأدبرت وقال لها أدبر فأقبلت يعني فعاكست هي عاكست الأمر لم تستجيب فمن الذي سيقوم بمصالحها العقل الممتسي والعقل والنفس, والنفس كاصحاب السفينه العقل والنفس كأصحاب النفس دائما تبحث عن شهوتها تبحث عن غريزتها تبحث عن لذتها والعقل يقوم يقول لها العقل هذه اللذه يمكن ان تتمتعي بها خذيها فانها حلاه هذه لا لان عليها النهي على علامات النهي نهى عنها الشريعه وبالتالي يقوم العقل بمصالح النفس ومجاهده الشهوه ايضا مجاهدة من من من من أدوار العقل ومن أمور العقل الذي يقوم بها مجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير أي من أدوار العقل كذلك حسن السياسة وحسن وحسن التدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل العقل زي من يقتني زي يكتسب الفضائل حيثما وجد فضيلة إلا وقتصها ويكتسبها حيثما وجد رذيلة إلا ويبتعد عنها ويتنزه عنها ولا يريد أن تنسب أن تنسب إليه ولهذا نجد العقل حتى في غير المسلمين يعني لا يريدون أن تنسب اليهم الرذائل دائما يريدون أن يتمتعوا بالفضائل وأن يتخلقوا بها وأن يوصفوا بها أيضا ولا يريدون أن يوصفوا بالرذائل ولا أن يوصفوا بالأمور الخسيسه لأن هذا من نتائج العقل فإذا لم يكن كذلك على أي ملة كان فليس بعقل فإذا كان يحب الخصال المحمودة ويكره الخصال المدمومة فهذا من ثمار عقله الذي كان الذي وعبه الله عز وجل إياه رغم كونه لا يؤمن بالله عز وجل مثلاً في بعض الديانات أو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض كما, كما هو الشأن بالنسبة لأهل الكتاب قل قد عيض وقد أشرنا إلى مكانه صل الله منه صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا إلى مكانه منه أي إلى منزلة العقل من الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى وفور العقل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية التي لم يبلغها بشر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الخصلة خصلة العقل, هاد الميزة هاد الموهبة موهبة العقل وصل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه أحد من البشر من غير تكسب كما أشرنا ومن غير يعني تمرن ومن غير رياضة ومن غير الأمور التي يذكرها الناس الذين يريدون أن يعتبروا النبي صلى الله عليه وسلم كأي مجتهد وكأي منظر وكأي مفكر فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتاه الله عز وجل ذلك من عنده تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على الغيب بمتهم ويقول بصير رحمه الله في بيت, يعني في بيت آخر كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والتأذيب في اليسومي يعني يكفيك ايتان معجزتان عظيمتان وهما العلم مع الأمية إنسان أمي لا يقرأ ولا يكسب ولكنه أعلم الناس والتربيه مع اليتم لإنسان اليتيم الذي ولد يتيما ونشأ يتيما ولكنه مربي ولكنه أحسن الناس خلوقا فجمع النبي صلى الله عليه وسلم حسن الأخلاق ومكارم الأخلاق رغم يتمه على خلاف العادة في اليتامى المهمالين الذين لا يجدون من يقومون برعايتهم وكذلك العلم مع الأمية مع العلم أن الأمية لا يكون مع العلم الأمية يكون معها, الأمية يكون معها الجهد وعدم المعرفة وعدم الاستبصار والنبي صلى الله عليه وسلم على العكس من ذلك هو النبي الأمي ولكنه بلغ من العلم ما لم يبلغه أحد قبله ولا بعده من البشر وإذ جلاله محله صلى الله عليه وسلم من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من تتبع مجاري أحواله والطراد سيره وطالع جوامع كلمه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التورات والإنجيل والكتب المنزله وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع إلى غير ذلك هذا كله مع, مع الأمية النبي الأمي يقوم بهذه الأمور كلها فهو صلى الله عليه وآله وسلم متسم بمكارم الأخلاق متسم بجا بجوامع الكلم متسم بحسن الشمائل وببدائع السيار والحكم في حديثه صلى الله عليه وسلم قد شرنا إلى بعضها في الدروس السابقة يعني الأحاديث النبوية التي صارت حكما وصارت يعني كلاما صادقا ينقله الناس يعني كابرا عن كابر وعلمه صلى الله عليه وسلم بما في التوراة والإنجيل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا التوراة ولا الإنجيل ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب الموجودة بين أيدي اليهود والنصارى وما اطلع عليها ولكنه علم مما فيها وقال لليهود هاتوا بالتوراه إن يكونوا صادقين قلوا علينا التوراه فالحكم الذي فيها نطبقه على على صاحبكم كذلك ضرب الامثال الرائعه التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل السفينه الذي رايناه والامثال الكثيره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسياسات الانام كيف ساس النبي صلى الله عليه وسلم الامه كيف ساس الأمة وهي قله مع كثره الكفار في مكه وكيف ساس الامه الكاسره مع القله اليهوديه والمنافقين وغيرهم من الذين عاشوا في المدينه فعندما نتحدث عن مجتمع المدينة المتالي فإنه لم يكن كله مسلمًا لم يكن كلهم موحدا ففيه اليهود وفيه المنافقون وفيه المشركون ولكن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع بصماته على هذا المجتمع لكي يكون أحسن وأمثل مجتمع في التاريخ كيف استطاع؟ سياسة الأنان كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع النعرات الموجودة بين القبائل العربية كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الأمور التي تحول دون دون الناس والإسلام كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع ذلك كله فيجتمع حوله الأعراق المختلفة والأجناس المختلفة والأعمار المختلفة يقولون كلمة واحدة أمام الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم هذه هي السياسة يعني سياسة تجمع وليس سياسه فرق تسد النبي صلى الله عليه ما ما يعمل بسياسة فرق تسد يعني أنك تأخذ عمر لا جهة وتأخذ زيد لا جهة من أجل أن تتحكم فيهما معا فنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجميع ويتحكم في الجميع ويستمع إليه الجميع ويخفض له الجميع جناح الذل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتسلين أمره أيضا تقرير الشرائع هذا العقل الذي حمل تقرير الشرائع للبشرية الشرائع التي لا تتناقض ولا يأتي عليها الظهر ولا تعفو مع طولي الأمد مع طول الزمان فتشريعته صلى الله عليه وسلم صالحا لكل زمان ولكل مكان ليست كباقي التشريعات البشرية التشريعات البشرية تبلى كما يبلى التوب فتخلق ولا ولا إلى لمدة معينة ولذلك ترى الناس الناس وهذه من عادة من العادة البشرية يراجعون قوانينهم يراجعون دساتيرهم يعيدون النظر فيما ما كتبوا يعيدون يعيدون النظر فيه يعني في قوانينهم من أجل ماذا؟ من أجل تحسينها ومن أجل تقديم ما هو أفضل للأمة وللمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما هو أفضل في لحظة تاريخية معينة وذهب لحال سبيله بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم ما يحتاج ليراجع أقواله ولا ليراجع قوانينه وشرائعه التي شرعها ولكنه أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها وزكى النبي صلى الله عليه وسلم السير عليها ورا يعني ربط الرسول صلى الله عليه وسلم النجاح بالأخذ بها فقال تركت فيكم ما انتمسكت به ما هذا مش حالك الضرف الزمن هذا ما ضرفيه استرية تسرق الزمان كله أي مدة تمسك تمسككم بها يعني لا لن تضلوا تركت فيكم ما انتمسكتون به لن تضلوا أي ما دمتم متمسكين بها لن يصيبكم الضلال ولن يلحقكم الضلال كتاب الله وسنته وضع عليها طابع الديمومه وطابع الاستمراريه وانها لا تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والعادات والأشخاص كفتاوى البشر وكاجتهادات البشر وكقوانين البشر وكدساتير البشر التي ياتى النقص لانها تنطلق من عقل قاصر محدود يحتاج دائما إلى البحث عن المزيد وعن الجديد فتقرير النبي صلى الله عليه وسلم للشرائع شيء عجيب جدا وأنا أقول دائما الذين يتحدثون عن المعجزات معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصر لا ينبغي نحصرها في المعجزات التي هي التكليم الحصى وتكليم الضب والشجر والسجود الشجر وانفلاق القمر وغير ذلك من, من الدلائل دلائل النبوة المادية يعني لا نبغي ان نقتصر على هذه عندما نذكر دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فلنعود إلى النص النبوي فلنعود إلى الحديث إلى الأمر والنهي لا في, في, في العبادات أو في المعاملات أو في التربية أو في الإرشاد فنجد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزاً كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دليل دليل دليلا من دلائل نبوته وعلامة من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى وسلم فيما يأمر به وينهى عن طريق التربية عن طريق ولذلك نجد الناس يعودون إلى هذه إلى إلى هذا الكنز العظيم يغرفون منه وياخذون منه ويأخذون من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في في التربية من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد من كلم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحركات والسكنات لن تبلغ الأمة أو أمة من الأمم ما بلغت أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا تمسكت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره وتأصيل آداب النفيسة أي من أدوار العقل وخدماته التي يقدمها وتسجل في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شخص آخر تأصيل الآداب النفيسة. ان النبي صلى الله عليه وسلم صار على الآداب النفيسة الغالية. والشيم الحميدة إلى فنون العلوم التي اتخذ أهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة كما أشر إلى ذلك. إن فنون العلوم، فنون العلوم أي العلوم المختلفة في جميع الميادين اتخذ فيها الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا يغترفنا منه ويتبعنا فيه اشاراته صلى الله عليه وعلى اله وسلم صدقوني فلولا بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القران عليه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وصلت البشرية إلى ما وصلت الآن من كل ما نراه من التقدم في يعني في الملباس، في المأكال، في المشراب، في المركب، في الن في الأنظمة، في غزو الفضاء، في غزو البحار، هذه الأمور كلها التي نراها وجعلت العالم كقريص صغيرة بواسطة العلم والتجريب والبحث وما إلى ذلك لم تكن البشريه لتصل إلى هذا المستوى لولا بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي فجر ينابيع المعرفة والعلم والقرآن والسنة الذي دع الناس إلى التدبر والتأقلي والتعلم افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون هو القران الكريم أما الذين عندهم الكتاب قبل الوحي قبل القران الكريم اي قبل باساس الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يحذرون على الناس أن يتعلموا ويحذرون عليهم أن يبحثوا ويحذرون عليهم أن يفكروا بل يحرقونهم من فكر مليا احرقوه من خرج على يعني على سننهم هم احرقوه ولكنهم يعلمون الناس بعض الامور التي يجعلونهم مستغلين بسببها وبواسطتها ومنهم أمينا لا يعلمون الكتاب إلا أمني يعلمون لهم يعلمونهم الأمني في كتبهم ولا يعلمونهم الحقائق فإذا كانت هناك حقيقة فإنهم يحرفونها فكانت الكتب الموجودة بين أيديهم يعني خالية إلا النظر اليسير من الحقائق العلمية فما يستطيع هؤلاء أن يكتبوا كتابا تحت عنوان العلم والقرآن والتوراة والإنجيل ما يقدرون ولكننا نجد في السوق العلم والقرآن العلم الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بما أن القرآن لا يخاف من هذه العلوم لأنه هو الذي فجرها القرآن السنة لا تخاف من هذه العلم لانه هي التي فجرتها أما هؤلاء الذين يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون يخافون من افتضاح تحريفاتهم يخافون من افتضاح يعني كسبهم المقيت وسحتهم الذي يأكلونه لهم مما كتبت أيديهم اويلن لهم مما يكسبون فالنبي صلى الله عليه وسلم هادى البشريه الى فنون العلوم التي اتخذ اهلها كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوها واشاراته حجه كالعباره كالعباره العبارشني العباره تعبير تعبير الرؤى اتخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤى اتخذوه اشاره اتخذوه مناره يهتدون به كالعباره هي عباره الرؤى والطب والحساب والفرائض والنسب وغير ذلك مما سنبينه في معجزاته صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها هو غادي يتكلم لنا على المعجزات من خلال ماذا من خلال اشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الطب اشارات النبي صلى الله عليه وسلم في في التعبير في الرؤى اشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض اشارات النبي صلى الله عليه وسلم في النسب النسب لعله نزاه عرق كلمه بسيطه ولكن مالك مالك تخلف العلوم وتخلف الجينات وتخلف إيش ففف علوم الوراثة وإلى دا قال عجب العجب من خبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى قال لهذا العربي لعله نزعه عرق من أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السبب لوا يعني الوراثة سبب الوراثة إيه مش ولا وجعله الورث منه وجعله هذه الصفات الوارثة أي التي سرت الإنسان في ابنه وتريت ابنه في ابنه وهكذا تستمر أن هذه الصفات تخبو احيانا في جيل أو جيلين أو ثلاثة أجيال ثم تظهر في الجيل الرابع هي موجودة نزعه عرق ولكنها مخبوئة ولكنها مطمورة فتظهر في الجيل الثالث أو الرابع فيقول منين لهذا هذا اللون في ابنائي لعل هنا ذهو عرق كان جد من اجدادك كذلك لعل هنا من الذي أخبر النبي؟ من هنا تعلم الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى يعني كلمة بسيطة يقول النبي صلى الله عليه وسلم للعرابي الذي بلى في المسجد لا تزرموه فإذا بالطب يتكلم في هذا لو أزرموه ما الذي سيحدث له يعني النتائج المرضية التي تنتج عن إزرام الإنسان أي عن قطع بولة الإنسان وهو يعني في, في, في هذه الحالة الأمراض التي يمكن أن تتسبب أن, أن تنتج عن, عن هذا تسبب عن هذا السبب فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك حكما تلوث لنفسه, لنفسه تلوث لطعامه تلوث لشرابه اسأل الاطباء عن هذا وغير ذلك من الأمور الكثيرة والكثيرة في كلمه صلى الله عليه وسلم التي جعلها العلماء منارة يهتدون بها ويصدقون, ويصدقون بنورها لا شك أن نوره صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره يقول بعض المفسرين محمد صلى الله عليه وسلم مثل نوري, مثل نوري محمد الضمير يعود, يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقاد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نعم يهدي الله لنوره من يشاء نور الله قلوبنا وقلوبكم بنور معرفته وهدني وإياكم لما لماكارم أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهداني واياكم لسنه واتباع سنته صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه انه ولي ذلك القادر عليه واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين